اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيل أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا لَا إِلَّا قَلِيلًا لِاصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قولا ثقيلا. إن شيءات الليل هي اشد وطئا واقوى مطيلا ان لجها حر سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت ال اليه تبتينا رب المشرق والمغرب لا تَخِذْهُ وَكِيلاً وَاصْفِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُذِنَ لَنَسْفِهِمْ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لدينا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 رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فَأَمَّا الشَّاءَ اسْتَخْدَثَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ سَتَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَنِصْفَهُ وثلثه وطار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 يضربون في الارض واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرا ما يسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا أجرا واستغفروا الله